I'm burning بیتی الله الله الله الله الله الله الله الله الله اه انا سمعتها في ابراهيم رب بوزننا الله الله علي فإنه مني. ومن حصاني فإنك I